بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد هذا المجلس الحادي والعشرون في شرحنا علمتني أصول في التفسير. نحن العلامة محمد صالح الغوسيم. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ذي القاعدة للعام الحادي والثلاثين بعد الارضعمائة والألف من الهجرة قد وصلنا إلى باب القسم قال المصنف رحمه الله تعالى القسم بفتح القاف والسين اليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواوي او احدى اخواتها فاقوله مستعينا بالله عز وجل القسم هو ضرب من ضروب الانشاء ومعناه الحلف واليمين يعني يأتي بمعنى الحلف واليمين و <تصفيق> وإما هو إما أن يكون بجملة فعليه نحو اقسم بالله أو بجملة أو بجملة اسميه نحو يميل, نحو يميل الله لا تعالن كذا أو أن يكون بأداة من أدوات القسم الجاره لما بعدها والتي سوف يأتي ذكرها في كلام المصنف حيث قال وأدواته ثلاث الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا, إلا اسم ظاهر نعم ولا يليها إلا اسم ظاهر و نعم والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال ويجوز حذفه قوله تعالى عن إبليس قال فبعزاتك لأغوينهم أجمعين ويجوز أن يليها أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه احلف لا ينصرن المؤمنين فهمت مثل قوله تعالى الله لنا عما كنتم تفترون ويحذف ما العامل وجوبا ولا يليها الا اسم الله او رب مثل ترب الكعبه ناخذ جنه ان شاء الله و... ونقول في بيان ادوات القسم الثلاثه أن الباء هي الأصل في القسم، كما ذكر هذا الزمخشري المعتزلي ونقله عنه ابن هشام في مغني اللبيب، في مغني اللبيب عن كتب الآعراب وأقره عليه الدماميني محمد ابن أبي بكر في شرحه على مغني اللبيب وايضا نقله مقرا له الشيخ عبد السلام محمد هارون رحمه الله في كتابه الاساليب الانشائيه في النحو العربي و <تصفيق> والعلة في ان الباء هي الاصل في القسم انها حرف جر حرف الجر الذي يعد به الحلف لانها حرف الجر الذي يعد به الحلف <تصفيق> يقال احلف بالله واقسم بالله ونحو ذلك كما قال تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم ويؤيد أيضا أن الباء هي الأصل في أدوات القسم أنها تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر يعني تدخل على على ما أضمر كما تدخل على الاسم الذي ظهر أو على الاسم الظاهر فتقول بالله لأقومن أو بالله لأفعلن فالبقى هنا دخلت على لفظ الجلالة واسم ظاهر ويصح أيضا أن تقول وبه لأفعلن وتضمر لفظ الجلالة أي مضمرا لنفضي الجلالة <تصفيق> وأما الواه لا تدخل إلا على المظهر فلا يصح أن تدخل على المضمر والله الله لأتعلن لكن لا يصح أن تقول واهو اي لو دخلت على الضمير ضمير الغائب، ها لا يصح ان تدخل عليه انما تدخل على الاسم الظاهر فقط وبهذا قررت الزاء هي الاصل ولذلك قال بعض النحويين ان الواو اصلها الباء حروف القسم وذلك أنه لما كفر استعماله، أقسم بالله ونحو هذا أرادوا التخفيف هدف الفعل هدف فعل أقسم تخفيفا فقالوا بالله وأن يقول القائل بالله عليك فعل كذا بالله عليك افعل لي كذا ثم تضرج فأذ فأبدل الباء واوا لأن الواو أخف في المخرج فبدل أن يقولوا بالله قالوا والله هذا أه يؤكد أن الأصل في حروف القسم الباء وليس الواو ولذلك الاولى أن يقال في تعريف القسم وهو اليمين هو تاكيد الشيء بذكر معظم بالباء او احدى اخواتها وليس بالواو اصل الباء والواو تابع او الواو تابعه للباء نعم لها شروط ثلاثة ينبغي أن تراعى أصرت الأول حذف فعل القسم معها كما بينا أنفا فلا يصح أن تقول أقسم والله هذا خطأ إن سائل القسم يدخل على الباء ولا يدخل ولا يدخل على, على الواو فتقول أقسم بالله لا تقول أقسم لكن لا تقول أقسم والله السطر الثاني <تصفيق> <تصفيق> لا تستعمل أن لا تستعمل في قسم الصلب نحو أن يقول الله أخبرني هذا لا يصح إنما يحب أن تقول بالله أخبرني وبعض من شخص شيعي او راقبي دخيل على الغرفة نريد ان نعرف معرفه حتى حتى نغلق عليه الدخول تماما ولا يتمكن من الدخول على احد فارسله الينا معرف هذا الشيعي Please... طيب سوف يقوم القائمون على الغرفة بالتعامل مع هذا الدخيل نعم كثان الله شره طيب فأقول بارك الله فيكم وأشرت الثالث من شروطي. ألا تدخل على ضمير كما تقدم لما تدخل على الاسم المظهر فقط وبالنسبه لحرف القسم التاء هي أيضا بدل من الواو فقلنا إن الواو بدل من الباء والتاء هنا بدل من الواو ولهذا كأنها قفرت الهنداء والواو في دخولهم على لفظ أو الزاي والواو في دخولهم على لفظ الجلالة وغيره إلا لا تدخل إلا على لفظ الجلالة يعني التاء لأنها بدل من الواو والواو بالتالي بدل من التاء كما بينا لأنها تعد في مرتبة أقل من الباء والواو ولذلك لا تأخذ مرتبة الباء والواو في دخولهما على, على, على المقفم به على اختلاف أنواعهم إنما لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فتقول, فتقول تالله لا أفعلن كذا وكما قال سبحانه تالله طل... لاكيدن اصنامكم و... ولكن نقل البعض زواج دخول التاء على رب ستقول على سبيل المثال تربي الكعبة لأفعلن كذا تربي التاء هنا على رب أي على رب الكعبة نحو قولك ورب الكعبة لكنك استبدلت ألواه بالتاء الوداء أن تقول ورب الكعبة قل تربي الكعبة وهذا قليل، يعني هو قليل في اللغة. نعم، حكى السيوطي أيضا أنه تدخل على الرحمن، فتقول طر الرحمن، وكذلك تدخل على الحياة، فتقول وتحي... وتحياتك. ولكنه قليل أيضا. ولكن المشهور أن تتأتِدخل على لفظ الجلالة فقط. و... وذكر الشيخ عبد السلام بن هارون رحمه الله هذه الاساليب الانشائيه في النحو العربي أنه يشترط في القسم بالتاء كما يشترط في الواو من أفصروف الثلاثة التي ذكرناها لحق الواو أيضا كل اللام في أدوات القسم وذكر أن تكون للقسم والتعجب معا وتختص باسم الله تعالى فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وإذا ذكرت تكون للقسم معنى مع التعجب. وذكر أدوات أخرى لكنها ليست مشهورة ولكن المشهور الأدوات الثلاث التي ذكرناها آنفا و... وايضا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الباء يجوز معها ذكر العامل ويجوز حسفه طيب نكن بعد أذان العشاء يعني الدرس مستمر بعد الأذان نكن على الأذان فقط ثم نكن له إن شاء الله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 لكن نعم وأودا إلى الدرس فأقول قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك والاصل ذكر المقسم به وكثير كما في المثل السابقة وقد يحذف وحده مثل قولك مثل قولك أحلفوا عليك لتجتهدنا وقد يخذف مع العامل وهو كثير مثل مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم والأصل ذكر والأصل ذكر المقصن عليهم وهو كثير مثل قوله تعالى قل بَلَى وربي لتبعثن وقد يخذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره لا يهلكن وقد يخذف وجوبا إذا تقدمه أو اتكنفه ما يغني عنه قال ابن هسان في المغني في المغني الذي ومسطل له ابن أخي زيد قائم الله وزيد الله قائم نعم فنقول بيانا لهذا فان الجمله القسم هي جمله القسم يديها جمله الجواب القسم والجواب هما ركنا الجملة التي تكون القسم نرحو قولك اقسم بالله لأفعلن كذا الشق الاول اقسم بالله هذه جمله القسم هي جملة صحيحه مكونه من فعل وفاعل من الفعل الاول فاعل ضمير ضمير تقديره انا وتشتمل على اداه القسم وعلى القسم ولفظ الجلاله بجملة الجواب اي جواب وقد به من جملة بدل صفر ستفوت تعال كذا او عليك هذا هذا اصلا ولقيت نعم والمتصنى والمتصنى عليها. وهي بالله لحظات <تصفيق> و قد يحذف مع العامل يعني المختم يحذف مع العامل فيه كما في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فاللام هنا لتسألن هي واقعة في جواب القسم والمقسم به محذوف تقدير ثم والله لتسألن و هدف يجري في سياغ القطم لأنها تريد تسيرا في مثال العرب فتكون معلومة بالضرورة فلا تحتاج إلى ذكر كما قال المصنف هو الأصل هو ذكر عليه قال ان تعالى قل بلى وربي لا تبع ثمه الجو هنا ايوه جاية الآية أن قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فجاء الجواب قل بلى وربي لتبعثن نعم و. وقد يحذف نعم المقسم عليه أحيانا في نحو, في نحو قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءه منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقاف هنا من الأحرف التي تبتدا بها الصور والواو من القسم والقرآن المجيد وما المقسم عليه هو الذي يسمى بجملة جواب القسم محذوف وتقديره كما قال بعض أهل العلم لا يهلكنا أي قاف القرآن المجيد لا يهلكنا أن الله عز وجل أقسم بكتابه أي بكلامه والقرآن المجيد أنه سوف يهلك الكافرين وهذا يكون عليه يكون اذا كان مفهوما من السياح يعني الثياق في الآية يدل عليه ولذلك استدرك الشيخ بن عسلم رحمة الله وقال في شرحه على من قال إن تقدير إن المحذوف من جواب القسم في القرآن المجيد لا يهلكنا الصواب فيه أن يقال لا يبعث نعم لا يبعثنا حيث ان الآية دلت على اثبات البعث في قوله تعالى بعد ذلك بل نعم بل أن جاءهم منظر منهم بل عجب أن جاءهم منظر نعم منظر منهم فقال الكافرون هذا سيء عزيز إذا متنا وكنا كنا طرابا ذلك رجل بعيد الآية هنا تدل على إيش على البعد وذكرت تعجب الكافرين من أنهم سوف يبعثون أن يكونوا ترابا بعد الموت ثم يبعثهم الله بعد ذلك فيكون التقديم الصحيح الأقرب إلى الصواب في, في جواب القسم المحذوف لا, لا يبعثون خاف والقرآن المجيد لا يبعثون إلى ثم قال المصنف بعد ذلك أن المقصم أن المقسم عليه قد يخذف وجوبا إذا تقدمه او اكتنفه ما يغني عنه لأن ذكره يكون تكراراً بلا فائدة ومثل له ابن هشام بقول القائل زيد قائم هذه جمله جملة اسمية زيد مبتدأ وقائم خبر عنه ثم اكدت هذه الجملة بقولك والله أي تريد أن تقول والله زيد قائم ولكنه تقدم ما يدل عليه بأن ابتدأت الجملة بقولك زيد قائم ثم عقب بالقسم والله أي هذا يعود على هذه الجملة أي والله زيد قائم أو والله إن زيدا مقائم فاكتفيت بقولك زيد قائم على تكرار هذا بعد حرف القسم والمقسم به نعم بعد حرف القسم والمقسم به ثم قال المصنف بعد ذلك نعم وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الثانية أن يكون المخاطب مترببا في شأنه الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له هذه الأحوال التي يحسن فيها ذكر القسم وكما هو معلوم <تصفيق> أن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه سبحانه وبصفة من صفاته تقوله صلى الله عليه وآله كما في حديث ابن غمر الذي أخرجه أبو داود وغيره وحديث صحيح من حلف بغير الله فقد أشرت وفي لفظ فقد كفر فمن أقسم بمخلوق فقد جعل هذا المخلوق ندا لله عز وجل فمن أقسم المخلوق فقد جعل هذا المخلوق ندا لله عز وجل ندا لله في العبادة أو في الألوهية وإنما جرى هذا اللفظ على لسانه فكانت الندية في اللفظ فقط ولذا جاء في الحديث أن كفارة من يخلص غير الله دون أن يقصد أكثر عظيمة مطلق هذا الغير وإنما جرى هذا اللفظ على لسانه دون قصد منه لتعظيم هذا المحلوف به مثل الله أن يقول لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله هو <تصفيق> وفي الغالب لا يقسم أحد بمخلوق بمخلوق معظما إياه كتعظيم الله إلا إذا كان يعبد هذا الغير يعني يتوجه له بالعبادة من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر إلى آخر العبادات. فالذي يقسم برأس الحسين وهو يذبح للحسين ويقدم النذور له ويدعوه من دون الله فقد أشرك السيرك الأكبر من هذا القسم برأس الخفين أي تجعلها في مقام في مقام الإله في مقام الله عز وجل ويبين المصنف أحوال الأحوال التي يحسن فيها القسم وهي يعني ظاهرة وما دونها لا يحسن فيه استخدام القسم لا ينبغي أن يستخدم القسم في كل ما هب ودب بل لا يكون القسم إلا في حالة أن يكون المقسم, المقسم عليه الذي تقسم عليه يكون ذا أهمية و وهذا له أمثلة عديدة في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار ونحو ذلك والحالة الثانية أن يكون المخاطب الذي تخاطبه بهذا مترددا في هذا المقسم عليه فيحصل أن تستخدم القسم حتى تزيل التردد والشك في نفس المخاطب والحالة الثالثة أن يكون المخاطب منكرا لهم وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب إن شاء الله تعالى وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نبدأ في مجلس أداب طالب العلم وبالله عز وجل التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم